إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلُ فَكُنَّا لَهُ مُيْحِطِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ ضَرَبَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَانْفَطَرُوا فِيهِ يَخْرُجُونَ قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفرناها من كل شيطان رجيم إِلَّ مَناسْتَرق السَّمَّ فَأَتْ دَعَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَْغَ مَجَدنهَا وَأَن قَننا فيِيهَا رَواسِيَ وَأَن بَتْْنَا فيِيهابِ كُلِّ شَيكِ مَذُون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أَوْ رَسَلْنَا إِلَى الْيَهُودِ حَدَوَاتٍ فَأَنذَرْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَأَسْقَيْنَاهُمُ فَأَسْقَيْنَاهُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحفرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ شَلْصَارٍ مِنْ حَنَهٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَرْتُ فِيهِ بِالرُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَنُذْهِبُ بِهِ وَأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْأَلُهْ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خدقته من صلصان من حمأ مسلون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَهِّرَنَّ نَارَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا شراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْصُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخَلُوا هَٰذِهِ السَّلَامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَذِكْرِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَن وَالْعَذَابُ الْأَذِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِرْرَاهِيمُ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِدُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكذر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الظالم قال فما خطبكم ايها المرسلين قالوا اننا امسلنا الى قوم مجرمين الا ادهو قد اننا لم ننجوهم اجمعين الا ان رايته لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ مُّرسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَا كَذِبًا كَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فاسري في اهلك بقطع من الليل واتبع ادباهم واتبع ادباهم ولا يلتفت منكم احد وانظر حيث تمرون وقضينا اليه ذلك امرا ان ذا رهاهنا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 جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْهُدَىٰ رַحْمَةً مِّن سَجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَذِكْرٌ مُّقْتَبِسٌ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَنْكَتِ نَارًا لَّهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمْ مَا لَهُم مِّنْ اِيْمَانٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الحجر وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَقَلَّتَهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أُولَاهَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا ذي الحق وإن الساعة لآتية ففح الشفح الجميل إن ربك هو الخلاق وَلَ قد آتَين كَ صَدَعَ مِنمَفَانِي وَالْقُآانَ الن لتَ مُددًاَّ عدَ كَ إلَ مَا مَتَّنا بِهِ أَزوادًا مِنهُم وَلَا تَحزَلََيْهِد ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المختسبين الذين جعلوا القرآن عظيم فَإِنَّ رَبَّكَ كَانَ نَسَأَلًا لَهُ بِأَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فَاتِنًا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتون ترجمة نانسي قنقر